قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفافات في الوقد ومن شر حاسد إذا حسد